قوة الله تجمع الأرض جمعا وبيمن البديع تطوى السماء قوة الله أظهرت كل عين وَتَفَانَتْ فِي وَصْفِهَا الْعُلَمَاءُ قَبَّتْ اللَّهِ تَجْمَعُ الْأَرْضَ جَمْعًا وَبِيُونَ الْبَدِيلِ يعطوا السماء قوة الله أبهرت كل عين فتفانت في وصفها العظيم. الله حكمة الله أحكمت كل أمر فاستنارت بروح الحكماء خبرة الله رحمة الله أدركت كل شيء فتلاشى في عدها الإحصاء كل من في الوجود كل من في الوجود لله عبد كل من في الوجود لله Yeah.